of God الله. وأن وصلى على محمد والله وكل May it ومن ضل فإنما يضل than Allah issue of the way the body con أيحسب أن لم يره أحد ألم ندع oh, at <laughs> him Come